إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهُ قال إني جعلك للناس إماماً قال وَمِنْ ذُرْجِيَةٍ قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابةً ل وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلانا وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أوطاه ربيتي أطهر بيتي للطائفين والعاكفين أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 كَفَرَ طَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابٍ نَاهِر وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يرفع, إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ك أنت السميع إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريةنا أمّة مسلمة لك وارنا مناسكنا وارنا من كنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب, إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلوا عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يربو أم لتي إبراهيم إلا ما سفيها نفسه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 ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ام كنتم أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائ وإسماعيل إبراهيم وإسмаيل إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل المسجد الحرام لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمين إن شاء محلقين رؤسكم ومقصرين، محلقين رؤسكم ومقصرين، لا تخافون، فعلم ما لم تعلمو، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.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 والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركع سجدا تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا وهو رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فآزر فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى يَغِيظُ بِهِ مُلْكُ فَاعِرٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا